بوك 2 بجسات تري ثلاثة وخمسون ثلاثة <quin Golpe> المحلات المحلات هلدامي أبخوط zo شبورtovými potrebami نبحث عن محل ادوات رياضيه نبحث عن محل ادوات رياضيه نبحث عن ملحمه محل جزارة نبحث عن ملحمه نبحث عن صيدليه نبحث عن saidelia celi sme totiž kúpiť futbalovú loptu. Nuridu anesteria kurata kadam. Nurid an nesceri kurat kadam. Celi sme totiž kúpiť salámu. Nuridu anesteria martadilla salami. Nurid an nesceri martadilla salami. Chceli by sme totiž kúpiť lieky. نريد أن أشتري أدوية. نريد أن obchod zo športovými potrebami, aby sme kúpili futbalovú loptu. نبحث أدوات رياضية لنشتري كرة قدم نبحث عن مسيارstwo نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي نبحث عن ملحمة لنشتري مرتدلة سلامي حрядامه ليكاريج ابي سمي نبحث عن صيدلية لنشتري ادوية نبحث عن صيدلية لنشتري ادوية عن محل مجوهرات ابحث عن محل مجوهرات هرادام ايه استوديو تصوير ابحث عن استوديو تصوير هل عن محل حلويات ابحث عن محل حلويات سم توتي شكوپيت برستيني خاتم Chcém totiž koupit film. اريد فيلم. اريد تحديدا ان اشتري فيلم. Chcém totiž koupit tortu. Hľadám klenotníka, aby som kúpil prstenie. Abhathu an mahal muža li ašteria chatam. Abhathu an mahal muža li ašteria chatem. Hľadám fotopredáňu, aby som kúpil film. Abhathu an estudio taswir li ašteria film. ابحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم ابحث عن زكراين محل حلويات لأشتري تورتة ابحث عن محل حلويات لأشتري تورتة